يا الله And لعشرتنا اتفي به نار الجحيم الحاتما يا ابو مصطفى والمرتضى بابنا هو فاطمه وببند عمر العم عيسى لم تزل راحما وبآسيا من أصبحت من كل قول سالما وب. وَكَذَاكَ فِي الدُّنْيَا إِذَا شَأْتِ الْغُطَوْمُ الْكَاصِمَةِ وَبِحَكِّهِمْ يَا ذَا الْجَلَاةِ وَبِالصَّلَاةِ الْكَائِمَةِ أَلْتُوْفِنَا وَالْمُسْلِمِينَ مِنْ كُلِّ عَيْنِ اللَّمَّةِ يا الله بمركمة يا الله بها يا الله بها يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بحسن الخاتمة. Yeah